ثم انتقل بعد ذلك وقال ثم اعلمن يا أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله هنا أرشده إلى أن يعلم لأن المسألة لا يمكن أن تتصورها على حقيقتها إلا بعلم وإذا طرح عليك شيء من أمور الدين وأنت لا تعلم لا تفهم هذه المسألة فحينئذ لا تقوم الحج عليك ولا تظهر فلذلك أسبق هذا الكلام بقوله اعلم لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به وقد ذكرناه سابقا وقوله يا أخي في الله هنا أتى بها بعد ذكر ما يتعلق بالولاء والبراء ليحقق لك هذا في الواقع ويبينه لك أنك أنت أيها الأخ المتعلم أخلي في الله فهذه من علامات التطبيق الولاء في الإسلام فكل من دخل في الإسلام فهو أخ لنا في الله فهو أخ لنا في الله يا أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله هنا حذره من أن يكون ممن يوصف أو يلقب بإيش بالله وقوله بالله ليس الذي هو لفظ الجلالة وإنما آتى هنا بكلمة الله من الله. وهذا قمة, وهذا قمة الجناس فالتشابه هنا في الله وهنا واحذر بأن تلقبا بالله الله أي هو الذي يلهو ولا شك أن من يلقب بالله ليس حريا بأن يدرك هذه المعاني فكأن الناظم يقول احذر فإن هذا العلم وهذا الباب لا ينبغي أن يعلمه من هو في حياته لاهن غافل بل لا يتبينه ولا يعلمه ولا يحرص عليه إلا من ترك اللهوة جانبا لأنه لا مجال اللهو في هذه الأمور بل هي من أمور الاعتقاد المهمة التي ينبغي أن لا يغفلها أحد من المسلمين ولأجل أن تكون هذه الإشارة بقوله واحذر بأن تلقباً بالله داعية إلى أن يتنبه الطالب إلى المسألة التي يريد أن يطرحها له الناظم